بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المباركون فما زال مجلسنا هذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته ما زال متتابعا في كل ليلة من ليالي الجمعة نستفتح فيها هذه الليلة المباركة بمجلس كهذا نضرب فيه بسهم وافر من كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهي ليلة جديرة لأن يفتتحها العبد المؤمن بكثرة صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب بذلك مغنما كبيرا وأجرا عظيما ويتبع سنة حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة ما زال هذا المجلس بعون الله تعالى متتابعا نقلب فيه الصفحات تلو الصفحات وننتقل فيه خطوات على إثر خطوات في طريق عظيم طريق ندبنا إلى أن نسلكه جميعا أيها المؤمنون لنرسخ فيه بنيان المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة التي ينبغي أن تكون أثرا من آثار الإيمان في قلب العبد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطريق العظيم الذي يترسخ فيه بنيان المحبة وعنوان الوفاء وصدق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقوم على بناء عظيم وقاعدة راسخة ملؤها المحبة الصادقة والفداء العظيم والتضحية الوافرة لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم سواء بسواء كما كان شأن الصحب الأكارم رضي الله عنهم وقد عاشوا أشرف عيشة وأكرمها بصحبة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اعلنوا فيها إيمانهم اظهروا فيها حبهم رفعوا فيها رايات الطاعة والاتباع والاستنان فكانوا أصدق جيل وأعظمه في هذا الباب ثم جاءت الأمة من بعدهم لتقفوا اثرهم وتسلك سبيلهم أما إن من جاء بعدهم لن يظفر بما ظفروا من شرف الصحبة والذهاب والمجيء والمجالسة والمحادثة مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لكنه لم يغلق ابدا على الأمة الباب الآخر الذي يظفر فيه العبد بكثير من عناوين المحبة والإيمان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه إلا أن يضع الخطى في موضع الخطى وأن يقفو الأثرة والأثر الأثر ليسلك السبيل الذي سلكوا في هذا المجلس الذي ما زلنا نقرأ فيه صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى منهين في ليلة الجمعة الماضية أول أبواب الكتاب في قسمه الأول ذلك مرباب الذي خصه المصنف كما مر بكم في فصول عشرة جعلها فقط لإظهار عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين وهو يظهر بذلك ما جاء في آيات القرآن الكريم في مواضع شتى وسور متفرقة بيانا وإظهارا وإعلانا لعظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام تلك الآيات التي طالما قرأها أحدنا وسمعها وحفظها واشتغل بها إنه باب عظيم أرسى فيه المصنف رحمه الله قدرا كبيرا من ذلك العظيم من ذلك القدر العظيم لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ثناء الله وإظهاره لمناقب نبيه عليه الصلاة والسلام وامتنان الله جل جلاله ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم واصطفائه حتى يقول ربنا سبحانه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسول الله صلى الله عليه وسلم منة الله علي وعليك نعمة الله المسدات إلي وإليك وإلى كل مؤمن في الأمة أما إن النعم من حولنا كثيرا نعمة الإيمان أجلها وأشرفها وأعظمها وهي التي جاءت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثته نبيا لهذه الأمة ورسولا هي أعظم منة يعيشها العبد في الحياة منة الله عليه ببعثة رسول الله إليه صلوات الله وسلامه عليه ثم جاء في الباب الأول كما مر بكم فصول متعاقبه فيها إظهار العظيم المكانه من أبواب شتى تارة بعظيم المخاطبة له ولطيف الود الذي ناله نبينا صلوات الله وسلامه عليه في آيات الوحي المختلفة وسور القرآن المتفرقة وتارة بالقسم به عليه الصلاة والسلام وبحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وتارة بالقسم له لإظهار مكانته فأقسم الله بالضحى وأقسم بالنجم وأقسم بالبلد وأقسم بمكة وأقسم بالخنس والجوار الكنس إظهاراً لعظيم مكانته صلوات الله وسلامه عليه وقسما على هذه المنزلة العظيمة والرتبة الشريفة ثم تتابعت الفصول في إظهار عظيم المناقب والكرامات كما جاء في سور عظيمة متعددة كل ذلك مدخل مهم وبوابة أساس يا كرام لكل من رام أن يؤسس حبا صادقا في قلبه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لمن أراد أن يعلي في قلبه بنيان التعظيم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وطريق ذلك أن يقال هذا نبي صلى الله عليه وسلم عظم الله شأنه في كتابه فمن تعظيم الله أن نعظم ما عظم الله وقد عظم الله نبيه عليه الصلاة والسلام فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم لما عظم الله ومن أراد أن يدرك حقيقة ما معنى هذا التعظيم وما وزنه في كتاب الله فليتصفح تلك الآيات والسور مما ساقها المصنف رحمه الله في الفصول العشرة في الباب الأول وفي غيرها ليقف حقيقة على قدر هذا التعظيم العظيم من الله العظيم لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هذا المدخل مهم وبوابة أساس كما أسلفت حتى يدخل منها العبد الصادق إلى معنى التعظيم ومعنى المحبة ومعنى معرفة القدر انت لن تحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محبة عظمى إلا بقدر ما تحمل في قلبك له من معرفة بعظيم قدره كلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه صدقا لا يستوي كل من في هذا المجلس في حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة عاطفة في القلب تزيد عند قوم وتنقص عند آخرين تضعف عند بعضنا وتقوى عند آخرين وكلنا ذلك العبد الذي يبحث عن أعظم الحب في قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام كلنا ذلك الصادق الذي ينشد أوفر الحب وأصدقه وأعظمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك وكان هذا هدفا نسعى إليه وقصدا شريفا نحث الخطى إليه فاعلم أنه لن يأتي من فراغ إذا ما أردت أن تصيب المحبة في أعلى درجاتها لنبيك عليه الصلاة والسلام فثقت تماما رعاك الله أنك لن تظفر بذلك المقام إلا إذا نجحت في إرواء قلبك بمعرفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حق المعرفة وأن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه فوالله مهما أدركت من عظمته ومكانته وشريف منزلته يزداد في قلبك حظك من محبته صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فإن أوفر المؤمنين حظا من الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك الذين يبحثون عنها في القصائد والأشعار وكلام البشر وليس ذلك مذموما ولا ممنوعا على إطلاق لكن المدخل الأساس أن ينطلق العبد من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينطلق مما جاء في الوحي في كلام الله اعرف مكانة نبيك من كلام ربك اعرف منزلته عليه الصلاة والسلام عند الله تصفح ماذا قال الله افتح قلبك قبل أذنيك وأنت تسمع الآيات لتعرف عظيم قدر هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا مدخل مهم وبه والله نرتقي أسمى الدرجات في الحب الشريف الصادق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهنا سيتفاوت المحبون تفاوتا كبيرا فمنهم سابق ومنهم متوسط ومنهم مبتدئ لكن الشأن في عظيم الإحاطة بهذه المعاني والوقوف على تلك الآيات وتروية القلب كما قلت بهذه المعاني العظيمة التي جاء بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرن من الزمان ولا تزال تتلى آيات الله ولا تزال آيات القرآن تصدح بها في المحارب والمنابر وفي المساجد وفي حلق الذكر وفي بيوتنا حتى إنها لتسمع الكون ماذا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من عظيم المنزلة وشريف المكانة عند الله خلد الله شأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه بما أورثه في القرآن العظيم من عظيم المكانة وشريف المنزلة هذا مدخل يزن فيه أحدنا عظمة عظيمه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لنميز صدقا بين حب صادق وتعظيم صادق ووفاء صادق وطاعة صادقة وبين معاني مثلها أخرى زائفة وزوجنا بها الشيطان لبعض المسلمين فطفقوا يسلكون سبيلا يظنونه تعظيما لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وليس بذاك يظنونه حبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد لا يكون كذلك فهذا عود إلى ميزان عظيم ومنطلق أساس هو كتاب الله جل جلاله وآيات القرآن هو الوحي الخالد لنعرف منه هذا المعنى العظيم من التعظيم الصادق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصدق من قال وإن محمدا لرسول حق حسيب في نبوته نسيب صلى الله عليه وسلم أمين صادق بر تقي عظيم ماجد هاد وهوب صلى الله عليه وسلم يريك على الرضا والسخط وجها تروق به البشاشة والقطوب يضيء بوجهه المحراب ليلا وتظلم في النهار به الحروب صلوات الله وسلامه عليه هذا أوان شروعنا يا كرام في الباب الثاني من أبواب الكتاب بعد أن مضى الباب الأول بفصوله العشرة هذا الباب الثاني خصه المصنف رحمه الله في تعداد المحاسن وصفات الجمال والجلال والكمال فيه عليه الصلاة والسلام بما كمله به ربه وما حلاه به وما أعلى به منزلته بين الأنا من صفات الخلقه والأخلاق وما جمع الله له بين فضائل الدنيا والآخرة في هذا الباب الذي سيتناول أيضا فصولا متتابعا نشرع فيها لنتم هذا العقد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 وقيل اتباع أمره اولى من اتباع رأي النفس وأزواجه أمهاتهم أيهن في الحرمة كالأمهات حرم نكاحهن عليهم بعده تكريمة له وخصوصية ولأنهن له أزواج في الآخرة وقد قرا وهو اب لهم ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف نعم هذا آخر ما ضمنه المصنف رحمه الله في الفصل العاشر وكان قد وقف حديثنا عنده في ليلة الجمعة الماضية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هاتان جملتان هنا في الآية إحداهما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفسك منك عبد الله والجملة الأخرى تقول إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات لك عبد الله أما الجملة الأولى فهي أولويته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين من أنفسهم ومعنى ذلك أنه أولى بنفسي مني أنا وأولى بنفسك منك أنت وتدري لما؟ لأنه لا يريد لك إلا الخير والنجاح والصلاح والسعادة والفلاح بينما نفسك قد تريد لك الغواية قد تريد لك الشقاء قد تمنيك الأماني قد تهوي بك في أهوائها كل ذلك وارد ولهذا وصفت النفس بالأمارة بالسوء وهي تسعى ولا تزال خصما وعدوا في بعض مواقفها وحالاتها من العبد ولن يكون كذلك أبدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع المؤمنين في أمته النبي أولى بالمؤمنين وهو الذي وصفه الله بأن بعثته ورسالته جاءت رافه جاءت رحمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال ابن كثير رحمه الله تعالى قد علم الله شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم وجعل حكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن إلا وأنا اولى الناس به في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بنا من أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة قال عليه الصلاة والسلام وقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي الصحيحين أيضا رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء ومن ترك مالا فليورثته إذن هذا تفسير لبعض وجوه الولايه فقال من ترك دينا فعليه قضاؤه لما يقضي عليه الصلاة والسلام دين الميت اذا مات عليه دين قال لانه ولي له تماما كما يصنع الرجل مع ابنه اذا مات عليه دين تماما كما يصنع الأولاد مع ابيهم اذا مات عليه دين هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك دينا فعليه قضاؤه ولا تظن أنه يزاحم عليه الصلاة والسلام في قضاء الدين ليكون شريكا في ورثة الميت. قال ومن ترك مالا فلورثته ليس مزاحمة للورثة في ميراث ميتهم لكنه مع ذلك يتولى قضاء الدين صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام ابن عطية المفسر رحمه الله قال هو أولى بهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة صلى الله عليه وآله وسلم إذن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم معناه أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض كما يمضي حكم السيد على عبده هذه ولاية فأمره مقدم على أمر نفسك وحكمه مقدم على حكم نفسك وسنته ينبغي أن تكون طاعة مقدمة على هوى نفسك هذا ميزان الله في كتابه قال الله عز وجل قل أطيع الله وأطيع الرسول قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فمن تأخر عن طاعته عليه الصلاة والسلام فما أعطاه حقه من الولاية على نفسه من قدم هواه من آثر شيئا من محبوبات نفسه وهواها وملذات الدنيا وهو يعلم أنها تخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها تبعد به عن هديه وسنته فاعلم أنه عبد ما سلم بالولاية لرسول الله والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إن مقتضى هذه الأولوية له عليه الصلاة والسلام أن يكون أمره مطاعا أن تكون سنته مقدمه. أن يكون قوله حاكما علينا جميعا هكذا نحقق الولاية له على أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه أما قوله وأزواجه أمهاتهم هن في الحرمة كالامهات وحرمة الأمهات حرمة نكاح وحرمة الأمهات حرمة احترام وتعظيم وإجلال حرمة الأمهات بر وتقدير ووفاء هكذا الشأن مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلام علماء ولا رأي الأئمة في الإسلام هذا كلام الله من فوق سبع سماوات وأزواجه أمهاتهم فكل من علم امرأة من نساء الدنيا زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم له لها من الحق ما لأمك التي ولدتك حبا واحتراما وتعظيما واجلالا وتحريم نكاح أبدي إلى يوم القيامة صيانة لمكانتهم وشرفهم ومنزلتهم رضي الله عنهن قال المصنف أيهن في الحرمة كالامهات حرم نكاحهن عليهم بعده تكريما له وخصوصية ولأنهن له أزواج في الآخرة فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب زوجاته أمهات المؤمنين ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وصانهن واحترمهن وأعلى قدرهن في نفسه وشرف منزلتهن في قلبه ألا فلا أسعد الله قلبا ولا أنطق الله لسانا يتناول بالنقيصة والوقيعة والشتيمه امرأة من أمهات المؤمنين أبدا والله وليس هو مع كتاب الله في سبيل أبدا أولئك الذين يتطاولون على أمهات المؤمنين كلهن أو بعضهن شتما وانتقاصا وسبا وسخريه اين هم من قول الله وأزواجه أمهاتهم إن الزوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام اختيار إلهي رضي الله عز وجل لواحدة منهن أن تكون رفيقة نبيه أن تكون زوجته أن تكون عشيرته فكيف يتطول إنسان يزعم أنه يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفري بلسانه وقلمه في شأن أمهات المؤمنين ليفتري في أعراضهم يقول عليهم ما يتحمل وزره وإثمه إلى يوم القيامة ولما تعرض الافاكون لعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل في أيام البعثة آنذاك يقول الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو وعيد بالمرصاد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذا وعيد وعذاب عظيم بالمرصاد لمن تعدى وافترى على امهات المؤمنين لأنهن عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنالهن من شرف رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الشرف ونالهن ايضا من عظيم المنزله هذه المنزله قال وازواجه امهاتهم فما زالت امه الاسلام منذ ذلك الزمان والى اليوم يقول احدهم اذا سمى زوجه من زوجات رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يقول امنا ام المؤمنين هذا شرف لكل مسلم ينتمي الى هذه الامه ان يعلم له امهات كان له الشرف بالانتساب اليهن باعتباره مسلما قال المصنف رحمه الله وقد قرا وهو أب لهم يعني في الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم إلا أن القراءة لا تثبت وهي شاذة لمخالفتها رسم المصحف وقد ورد أنها تفسير مجاهد في الآية وأنها قراءة ابن عباس لكن لما أجمع الصحابة رضي الله عنهم زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه على جمع المصحف واتفقوا على رسم ما بأيد الناس اليوم لا تنعقد القراءة إلا بما جاء فيها ويترك ما عداها لإجماع الأمة عليهم قال المصنف ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف ليس أبا عليه الصلاة والسلام بمقتضى قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأبوة المنفية في الآية أبوة ماذا؟ أبوة النسب لما تبنى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة أصبح ينادى في مكة زيد بن محمد فلما أتى أهله ليقبضوه إليهم أبا الولد إلا صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام واثره على والديه وأهله وأسرته وعشيرته وحق له إنه آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصبح لا يدعى إلا بزيد بن محمد فجاءت الآية تحديدا للنسب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكنه ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فهو اب للأمة جميعا في مقام التعليم والنصح والشفقة تماما كما يصنع الوالد منكم مع ولده كيف يرعاه بنصيحته كيف يرعاه بتربيته كيف يرعاه بالخوف عليه من كل ما يؤذيه هكذا كان عليه الصلاة والسلام في بعثته للأمة في نبوته في رسالته كان والدا وهو يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ليلقي بظلال هذه الكلمة اللطيفة في كل ما فيها من معاني الرأفة الشفقة الرحمة الحنان الأبوة التي تعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل في قلبه من الخوف والحرص من الحب من الحنان والود والعطف تماما كما يفعل الآباء مع أولادهم صلوات الله وسلامه عليه وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قيل فضله العظيم بالنبوة وقيل بما سبق له في الأزل وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله عليهما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم هذه سابع آية أوردها المصنف رحمه الله في الفصل العاشر وبها ختم الفصل وبها ختم الباب بأكمله تظهر الآية لونا وطرفا اخر من المناقب والشرف والمكانة الرفيعة لنبينا عليه الصلاة والسلام اسمع إلى ربك وهو يخاطبه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هذا امتنان من الله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه امتنان يحمل في طياته يحمل في طياته تشريفا وتعظيما يحمل في طياته رفعة ورفعه قدر وعلو مكانا وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة قيل هي النبوة وقيل هي السنة التي نطق بها عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم نعم بالوحي الذي جاءه وبالقرآن الذي بعث به عليه الصلاة والسلام بالأحكام والحلال والحرام بقصص الأنبياء والأمم السابقة بأخبار المكذبين بأخبار الغيب في البعث والجنة والنار بما يكون يوم القيامة من حساب وثواب وعقاب كل ذلك يدخل في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم كل الذي سبق في الآية فضل كبير ومنة عظيمة ومع ذلك تختم الآية بقول الله وكان فضل الله عليك عظيما ما الفضل العظيم الذي حب الله به رسوله؟ عليه الصلاة والسلام ما الفضل العظيم الذي اختصه الله به قال المصنف فضله العظيم بالنبوة وقيل بما سبق له في الأزل يعني من الاصطفاء والنبوة ورفعة الدرجة وما خصه الله به في الآخرة قال وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى موسى عليه السلام لما وعده ربه في الميقات قال رب أرني أنظر إليك طلب الرؤية عليه السلام يورة العين في الدنيا قال الله له قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فمحتمل عليه السلام رؤية الله هذا وموسى عليه السلام كليم الله هذا وموسى عليه السلام أحد من أور العزم من الرسل هذا وموسى عليه السلام من ملأ القرآن وذكره وشأنه ورفعه درجته ومنزلته من خلص الأنبياء وأصفيائهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ومع ذلك محتمل الرؤية لعظيم عظيم جلال الله في علاه هذا لا يحتمله إنسان ولذلك قال وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين وقد اختلف أهل العلم في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة راى ربه رؤيه عين كل ذلك محل خلاف سيأتي تفصيله واسعا إن شاء الله في الباب الرابع من هذا الكتاب لما تحدث المصنف عن قصة الإسراء والمعراج وأورد هناك أقاويل السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لكنه على رأي من يقول إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه فيكون هذا تفضيلا له على موسى عليه السلام قال وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله عليهما وسيأتي تفصيل ذلك موسعا في الباب الرابع ان شاء الله الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا نعم هذا الباب الثاني وعنوانه كما سمعت جعله المصنف رحمه الله تعالى في إراد ما يثبت به هذا العنوان ما هو تكميل الله له المحاسن أي محاسن؟ محاسن الخلقة أم محاسن الأخلاق؟ قال كل ذلك في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل يعني قارن له ربه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا تدري لما الحديث عن مثل هذا المعنى لتأسيس حب عظيم في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه والله كلما وقفت على شريف صفاته وعظيم خصاله زادت محبتك له أساس المحبة وعلو بنيانها يتفاوت بعظيم معرفة القلب بمن يحب أحبب من شئت لكنك لن تحب الناس وأنت تحبهم ليسوا سواء ويتفاوتون في حبك لهم بقدر معرفتك عن خصالهم وفضائلهم فتحب هذا لما فيه من خير وإحسان وصلاح وبر وصفات حسنة وتحب الآخر ويزداد حبك له عن الأول لأن فيه من خصال الخير ودواعي المحبة أعلى من الأول وهكذا فعلم رعاك الله أن الله قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بالصفات والخصائل والفضائل التي مجتمعت في تعدادهن جميعا كما اجتمعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل المصنف رحمه الله هذا الباب يعدد فيه المحاسن يعدد فيه الفضائل ليبين فيه عظيم ما اتصف به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما حباه الله به وما جمله وكمله به من تلك الصفات والخصائل من أجل أن يكون عونا لنا على معرفة أتم وتعظيم أصدق لحب أو فراء نحمله في القلوب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه مؤسف والله يا إخوة أن نقول إن أحدنا ربما يتعلق بمحبوب من بشر يعرفه ابن أو أستاذ أو جار أو شخص تعرف عليه فتعلق قلبه به لعظيم ما رأى فيه مما يوجب المحبة وكل ذلك مما لا يمنع لكن المؤسف أن يكون هذا بمعزل عما يجب من الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكم تكرر في مثل هذا المجلس أن نقول إنك مهما أحببت إنسانا فإنك لا بد أن تحبه لواحد من ثلاثة أمور إما أن تحبه لجمال خلقته لجمال صورته لحسن مظهره فيقع حبه في قلبك وكلنا مجبور على ذلك مفطور عليه تهوى النفس صاحب الهيئة الحسنة يتعلق به البصر فيتعلق القلب به حبا هذا السبب الأول الذي يجعل بعض البشر يحب بعضهم بعضا وأما السبب الثاني فجمال الأخلاق وحسن الصفات أن تحب إنسانا لما رأيت فيه من خلق التواضع مثلا أو الكرم أو الحلم أو الصبر أو الشجاعة أو العلم أو الصدق أو الوفاء وعدد ما شئت من صفات الأوفياء فلما يأسرك إنسان بعظيم صفاته وخصاله تجد نفسك محبا له ولا بد إذن السبب الأول هو جمال الخلقة والسبب الآخر هو جمال الأخلاقي والسبب الثالث هو كمال الإحسان أن يحسن إليك إنسان فيأسرك بحبه إذا أحسن إليك بأن اسدى إليك معروفا أو فرج عنك كربة او وقف معك في مصيبة وضائقة وربما امتد إحسانه إليك مرة بعد مرة، فإنه كلما أحسن إليك أسرك بحبه، فمهما وقفت عليه من إساءات ستغفرها لأنه صاحب يد عليك. فهذه خصال ثلاثة هي دواعي المحبة في القلوب للبشر، هي أسباب الحب بين البشر، جمال الخلقه جمال الأخلاق، كمال الإحسان. ألا فاعلموا أن ثلاثتها اجتمعت في أعلى مراتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق والله أكمل الحب وأوفره وأصدقه بلا منازع ان جئت إلى جمال الخلقة فسيأتيك في الوصف جمال الصورة التي خلقه الله عليها حتى يقول قائل الصحابة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله وعندي أحسن من القمر صلوات الله وسلامه عليه حتى يقول قائلهم ما رأت عيني مثله قبله ولا بعده صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك سياتيك تفصيله بيانا واضحا وإن تحدثت عن جمال الأخلاق فكم قلنا مرارا إن أحدنا يتجمل بالأخلاق يحسن بها سيرته بين الناس ولكن الأخلاق والله تجملت باتصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إذا جئت تعرف الكرم فاضرب مثال له من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جئت تصف التواضع إن جئت تصف الصبر الصدق الوفاء فلا تتعب ابحث عن مواقف تتحدث فيها عما بدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس ما الذي تتحدث عنه من الصفات والأخلاق والخصال هذا المعنى العظيم تتحدث عنه الدواوين وتسرد له المجالس وتفرد له المجلدات حسبك من ذلك كله قول ربك في كلمتين وإنك لعلى خلق عظيم وإن تحدثت عن إحسانه عليه الصلاة والسلام فلا والله ليس في رقبة أحد منا اليوم إحسان يستحق منة أعظم من إحسانه عليه الصلاة والسلام إلينا يكفيك أن الله أنقذنا به من الظلمات إلى النور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 يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فمن ستظن أن إحسانا من البشر يتجاوز إحسانه عليه الصلاة والسلام كم أسر قلبك ذلك الصديق الوفي ذلك المعلم المخلص ذلك الجار المحب الذي وقف معك في ضائقة واسدا اليك معروفاً وفرج عنك كربة وأمدك بعيمه وصحبك بإحسانه كل هؤلاء محسنون لكن والله لا أحد أعظم احسانا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن شئت أن تحب أحداً لجمال صورته فلا ينبغي أن يكون أعظم حبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن شئت أن تحب أحداً لجمال أخلاقه وكمال صفاته فلا والله لا يتقدم أحد في هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحببت أحدا لأنه أسرك بإحسانه فلا ينبغي أن يكون أحد أعظم حبا في قلوبنا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا باب تقف فيه القلوب على صفات الحبيب عليه الصلاة والسلام على خصاله على عظيم ما جبله الله عليه من صفات الخلقة والأخلاق حتى نعرف عظيم القدر له حتى تستجمع القلوب صدق المحبة له صلوات الله وسلامه عليه نعم اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعلم أيها ونسلح. المحب هذا نداء القاضي عيام استفتح به هذا الباب وهو يعلم أنه باب لا ينبغي أن يدخل منه إلا أهل الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النداء لي ولك ولكل مؤمن باحث عن حب في قلبه حب صادق وأن يفسح مساحة واسعة كافية في قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كم اتقن القاضي عياض رحمه الله هذا النداء وهو يعلم فعلا أنه يأتي إلى باب يقود إلى حب ولا بد ويقود إلى مسألة لن يقوم فيها بنيان المحبة إلا على هذا المعنى من المعرفة الصادقة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم أن خصار الجلال والكمال في البشر نوعان ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفاء يقول اعلم رعاك الله أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان الصفات التي يتحل بها الناس البشر بنو آدم نوعان نوع ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة بمعنى نوع من الصفات خلقت عليه مما تحتاجه في حياتك مما لا غنى لك عنه مما خلقت ولا فضل لك في اكتسابه أن تكون مثلا ذا عينين تبصر بهما أن تكون ذا قدمين تمشي بهما أن تكون ذا معدة تجوع فتبحث عن طعام أن تكون ذا لسان يتكلم وكذلكم هي الصفات أن تكون إنسانا بشوشا حسن الضحك والمداعبة أو أن تكون غضوبا أو أن تكون سريع الانفعال أو حليما كل ذلك قد يكون منه قدر دنيوي كما قال ضروري اقتبته الجبلة وضرورة الحياة والنوع الآخر مكتسب ديني صفات يتعلمها أحدنا ويتخلق بها ويروض نفسه عليها لما؟ قال لأن الشريعة حثت عليها فأنا أتعلمها تديونة حثت الشريعة على الصدق فأنا أتخلق به حثت على التواضع على الأمانة على الوفاء على الكرم على السخاء كل تلك المعاني نحن نوطن أنفسنا عليها فهي أخلاق مكتسبة بل ربما وجد أحدنا في نفسه طبعا ليس محمودا إما من الغضب مثلا أو من الأنانية أو من الحسد فيوطن نفسه على تلافي تلك الخصال فيكتسب أفضادها بشيء من توطين النفس على محامد الأخلاق ومكارمها قال ومكتسب ديني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 واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزه قومه وكرم أرضه ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه نعم هذا مثال للصفات التي قال عنها المصنف إنها ضرورية محضة بمعنى أنك لم تكتسبها لكن الله خلقك عليها قال ما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته خلقك الله سويا بعينين وأذنين وأنف وفم ويدين ورجلين ووجه حسن الصورة كل ذلك خلقك الله عليه وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه لاحظ هذه صفات محمودة إلا أنك ليس لك فيها اكتساب هي هيبة من الله هي محض فضل من الله قال وقوه حواسه واعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه انت ما اخترت اسرتك ولا اخترت امك ولا اباك ولا اخترت القبيله ولا الجنسيه ولا الاسره التي تعيش بينها قال كذلك وعزه قومه وكرم ارضه فكل ذلك ليس باختيارك ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه هذه أمور تدعوك إليها ضرورة الحياة أن تسعى لتلبس وتشرب وتأكل وأن تحافظ على سمعتك وجاهك كل ذلك مما تدعو إليه ضرورة الحياة فهذا القدر من الصفات كما قال الضروري المحض نعم وقد تلحق هذه الخصار الآخرة بالاخرويه اذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة نعم ربما استعان المرء بما خلقه الله تعالى عليه من هذه الصفات والأخلاق ليحصل فيها طريق التقوى والتقرب إلى الله فيؤجر عليها فيستخدم قوة بدنه للتقوى على طاعة الله فيستخدم قوة حسه مثلا. لطلب المعاش وكسب الحلال ويستخدم قوة عقله وصفاء ذهنه لطلب العلم وخدمة دين الله وهكذا فيكتسب بتلك الصفات المجبولة فيه يكتسب بها قربا من الله إذا وظفها في طريق التقوى والقرب إليه سبحانه جل في علاه وأما المكتسبه الاخرويه فسائر الأخلاق العليه والآداب الشرعية إذن هذه الأخرى الآن التي سيسردها على أسماعكم هي الصفات المكتسبة معنى مكتسبة أنك تكتسبها بالتعلم وهذا سؤال هل تتعلم الأخلاق؟ الجواب نعم اعلم رعاك الله أن قدرا من الأخلاق يكون مجبورا في النفس تخلق أنت عليه لكن قدرا منها يكتسب ولا عذر للمرء أن يعتذر بأنه خلق غضوبا أو خلق جاهلا أو خلق لا يهاب بأمر كل ذلك لا عذر فيه لكن يسعى المرء لاكتساب محامد الأخلاق وإلا فلماذا حثت الشريعة على التحلي بصفات الأخلاق الحسنة؟ لماذا دعت الشريعة إلى التخلق بالفضائل إن لم تكن تكتسب؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الطبراني وحسنه الألباني إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يعني أن توطن نفسك على الحلم فتكون حليما وذلك يحتاج إلى مجاهدة وإلى ممارسة مرة بعد مرة وكذلك الشأن في باقي الصفات والأخلاق وأما المقتسبة الاخرويه فسائر الاخلاق العالية والاداب الشرعية من الدين والعلم والحل والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جماعها حسن الخلق نعم كل ذلك أمثلة دين علم وحلم وصبر وشكر وعدل وزهد وتواضع وشجاعة وحياء ومروءه والمروءة كمال الخلق والترفع عن الدنايا وصمت وتؤدة والتؤدة هي التأني في إتيان الأمور وحسن الاتيان لها على غير عجلة والوقاء وهي الحشمة والصيانة للنفس والرحمة وحسن الأدم قال وهي التي جماعها حسن الخلق حسن الخلق يجمع ذلك كله وقد جاء في نصوص كثيرة الحث على حسن الخلق حسبك منها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلم فهذا داع عظيم من دواع الشريعة إلى دفع العباد نحو التحلي بفضائل الأخلاق وأحسانها وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصر الجبلة لبعض الناس قد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة بمعنى ما هو في الطبيعة التي خلق عليها وأصل الجبلة خلقه الله هادئا حليما خلقه الله وعنده ميل إلى الكرم والبذل والعطاء ونحن نلحظ هذا حتى في الأطفال تجد بعض الصغار في لعبه وفي ممازحته وفي تعامله مع أسرته تجده باذل اليد سخيا وتشعر أن طبع ما وجد فيه فلم يتعلمه لصغر سنه وبعضهم تجده أيضا متخلقا بصفات أخرى سرعة الغضب والانفعال والحماقة فتجده شيئا من الطبع قال وقد يكون شيء من هذه الأخلاق مخلوقا بالطبع وأصل الجبلة التي خلق الناس عليها نعم وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة ولكنها كل ولكنها كلها محاس وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة وإن اختلافه في موجب حسنها وتفضيلها تكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله بمعنى تجد الكريم صاحب البذل والعطاء مع جميل الخلق الذي اتصف به إلا أنه أبحة خلقا دنيويا لما؟ لأنه ما اراد به وجه الله والدار الاخره أراد المحمدة والثناء ليقول جواء ليقال عنه في الدنيا إنه كريم إنه محسن كبير إنه أبو الفقراء والمساكين إنه ممن يسعى على حوائج الناس فإذا كان هذا حظه من خلقه فهو حظ دنيوي خالص إذا ما قصد به التقرب إلى الله ولا اراد به وجه الله ولا أرد به أن يفيد من هذا الخلق فيما يقربه من ربه قال ولكنها مع ذلك تبقى محاسن وفضائل ولو لم يرد بها وجه الله لكنها عند الناس وعند أصحاب العقول السليمه أخلاق حميدة وصفات حسنة فيحمده الناس عليها لكن الأجر والثواب أمر آخر مرده إلى ما يقوم بالقل وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فمن نوى بنيته عملا يريد به وجه الله وجد ثوابه عند الله ومن رام بعمله شيئا من حظ الدنيا من مناصبها من سمعتها وريائها كان حظه كما أراد لكنها في النهاية خلق حميد يحمده الناس عليها ويشكرونه عليها ويجدون فيها داعيا من دواعي الحب والاحترام كما قال باتفاق أصحاب العقول السليمة وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها فصل في اجتماع خصار الجلال والكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت خصار الكمال والجلال ما ذكرناه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 إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال هذا فصل شرع فيه المصنف رحمه الله في ذكر خصال الجلال والكمال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبدأ بهذه المقدمة المهمة للغاية يقول إذا كان أحدنا يوصف ببعض الصفات فيضحى بذلك بين الناس محل ذكر وثناء كأن تكون مثلاً معروفاً بالجود والسخاء معروفا بحسن تعاونك مع الناس ونجدتك للمكروب والملهوف أن تكون معروفا بحسن الصحبة أن تكون معروفا بحسن الكلام وطيب المعاشرة أن تكون معروفا بالحلم مطولة البال أن تكون معروفا بالأمانة والوفاء كل ذلك يحصل للواحد منا في هذه الحياة وربما إذا اكتسب من هذا الخلق قدرا عظيما حتى يضرب به المثل كما حصل في حاتم الطائي حتى يضرب به المثل فيقال فلان أكرم من حاتم وأعدل من أنو شروان مثلا ويقال فلان في شجاعة فلان وفي قوة حسان وفي لهجة فلان كل ذلك يقال لأشخاص يضرب به المثل يضرب بهم المثل في خصال التصف بها وفي أخلاق وجدوا في حياتهم بين الناس وصولهم إلى رتبة رفيعة كل ذلك يحصر بخصلة واثنتين وثلاث أو أربع مهما وجدت شخصية حازت إعجاب البشر في تاريخها ومهما وقفت على سيرة امرئ وجدت الناس احتراما وتقديرا لعظيم ما فيه من الأخلاق والصفات فإنك ستقف على صفتين وثلاث وأربع وخمس قال ثم هو بعد ذلك منذ عصور خوال رمم بوال يعني أصبح جثة هامدة منذ قرون متطاولة يقول فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد صلوات الله وسلامه عليه ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال نحمد فلانا على كرمه والآخر على شجاعته والثالث على فصاحته والرابع على علمه والخامس والسادس والعاشر كل يحمد بصفة واثنتين ويبقى في قلوب الناس محبوبا محترما مذكورا بخير يروى للاجيال فالمعنى إذن أن بعض البشر يحفظ التاريخ أخبارهم ويخلد ذكرهم من أجل بعض خصالهم التي امتدحهم بها الناس في حياتهم فيعيشون بعد أعمارهم اعمارا متطاولة بسبب ما حبوا به من تلك الخصال وتلك الأخلاق التي تميزوا بها فتحفظ البشرية وأسماء أولئك لعظيم ما اتصفوا به فإذا بحث وجدتها صفة أو اثنتين عرف حاتم الطائي مثلا بكرمه عرف حسان رضي الله عنه بشعره عرف بعض الناس بفصاحته كسحبان عرف بعض الناس بشجاعته كما حفظت العرب أخبار شجعانها كل ذلك يحصل بصفة واثنتين إما بالعدل إما بالزهد إما بالكرم إما بالحلم إما بالشجاعة الفصاحة العقل كل ذلك يحصل لكنك إذا التفت فوجدت ذلك مجموعا في أعلى مراتبه وأكمل معانيه في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفت عن أي عظمة نتحدث. عرفت عن معنى أن يكون له عليه الصلاة والسلام من الخصال الشريفة والمناقب الجليلة والأخلاق الحميدة ما تفرق في غيره اجتمع فيه صلوات الله وسلامه عليه فعاش عيشة العظماء بل والله إن عظمة العظماء لتتضاءل وتنزوي في ظل عظمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لسنا نقولها حميدة لأننا من نبي لأننا من أمة هو نبيها عليه الصلاة والسلام وإن فعلنا ذلك فهو مطلوب ومقصود لكن التاريخ شاهد وقد شهدت الأعداء قبل غيرها والخصوم قبل من سواهم بأنه ما عرفت البشرية عظيما كمحمد عليه الصلاة والسلام هذا فصل سيكون لنا فيه متسع في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى يسرد فيه المصنف رحمه الله عظيم القدر من الخصال الشريفة التي اجتمعت لما تفرقت في غيره عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه فصار فيه من عظمة الأخلاق ما تفرق في أحد الناس وصار فيه من عظمة تلك الخصال والمناقب ما يذكره التاريخ لغيره متفرقا صلوات الله وسلامه عليه يا قوم استفتحتم ليلتكم هذه مع غروب شمسها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مجلس مبارك كهذا الا فملأ ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه وعطروا جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا خير مولود تعاظم فخره وأتى بأشرف ملة وكتاب صلى عليك الله يا خير الورى من هل في الآفاق قطر سحابي اجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم مقرونة بعظيم قدره وعظيم حبه وعظيم ما احباه الله به صلوات الله وسلامه عليه واجعلوا ليلتكم مغنما في هذا الباب الكبير الذي تستنزلون بكل صلاة منها عشر صلوات من ربكم جل في علاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم, جل اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا سميع الدعاء اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم امنا في الأوطان والدور اللهم أصلح وأرشد وسدد الآئمة وأولاة الأمور اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى اللهم أصلح له النية والذرية والبطانة والقول والعمل واجعل عمله صالحا خالصا لوجهك الكريم وانفع به دينك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم كل إخوتنا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم فرج عن المهمومين همهم ونفس عن المكروبين كرباتهم وتولهم بعنايتك يا رحمن يا رحيم نسألك يا رب بأسمائك الحسنى